ولا ولا يملكون ولا ولا نشورا. وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف ك افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء ابرجا وجعل فيها سراجا وقمرا مميرا وهو الذي جعل الليل والماء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 فانه يتوب إ ل ى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخضوا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريته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 فقد كذبتم فسوف يكون ر ز ا م ا